رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا ومكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّقٌ ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتمنوا تبعوا كثوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسله عليك من لا يأتي وَالكِرِّ الحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ يِسَاعِدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ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 كفيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءكم أَكُم وَأَفُوسَنَا وَأَفُوسَكُمْ وَأَفُوسَنَا وَأَفُوسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنِّ جَعَلَ لَعْنَتَ عَلَى الْكَافِرِينَ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 اِذَا اِنْتَوَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ